أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت متكأ كل واحدة منهن نسك. وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما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 يُسْجَنَنَّ وَرَيْكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُو إلَيْهِنَّ قُم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات حتى اَإِنّ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْن قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ قئم نبئنا بتؤويله إننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكم بتؤويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون